إاتَّخَذُوا أَيمَانَهُم جُنَّةَم فَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُم معذاَابُ مُهين لن تُغْنِييَ عَنْهُم أَمْوَالُهُم وَلَا أَولادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئَاء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 112. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 112. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 113. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 ادْهِم يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ رحيم